أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء الهدى ومن هو في ظلال مبين وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ نَضِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ